يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء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 كلوا وشربوا هنيئاً كلوا وشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناه بحور عين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 وأمدّدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها يتنازعون فِيهَا كأس لا لقوم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم علمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ ندعوه. إنا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 يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا حذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح هو إدبار النجوم